فلا أقسم بعبد المشارق والمغارب إنا لقادرون إنا لقادرون على أن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 ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أي أتىهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نبي مبين أن يعبدوا الله ويتقواه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤفركم إلى أجل مسمى إن أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ أَلَا يُؤَفَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قال ربي إني دعوت قوم ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائ إلا طررا وإني كلما دعوتهم وإني كلما دعوتهم لتقتر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم وَاتَّخَذُوا شَوْثِيًا وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمُ الْإِسْرَارَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا